وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبيئنا يغل ومن يغل اليات بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يضمنون أَفَمَنِ اتَّبَاعُ الْبُوَانِ اللَّهِ كَمَا بَأَبِي سَخْطٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا, إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا, وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أَصَابَكُمْ يوم التقى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَآلَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدون وطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا على فسكم الموت. قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون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 يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن, وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذي نستجاب لله والرسول.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 وَصَافُون إِن كنتم مؤمنين الله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 والله بما تعملون خبير الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى سنكتب ما قالوا وقد لهم لابئآ حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان يأكله النار؟ قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبن والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإن ما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار, زحزح عن النار وأدخل, الجنة وأدخل الجنة فقد فاز وَمِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ, إلا متاع لا تبلغن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإياك صبر وتتقؤ فإن ذلك من أزم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون اي ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب نليم الله أكبر <تصفيق> ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار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 وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا إننا سمعنا مناديا ينادي ينادي للي ما لأنا منه بربكم فآ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياد الله ربنا وآتنا ما وعدتنا على أسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أني لا أضيع عمل آمل منكم من ذكر أوثى بعضكم من بعض الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَطَأْتُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات جنات تجري من تحتها لنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بِآيَاتِ الله ثمنا قليلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أمواركم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خفتموا أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليتامى فانكحوا, فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا ايمانكم ذلك عدنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء ام ولكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك لألا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى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 الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبدون ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي وليدين الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله